استمع إلى النص وقرأه ثم العب لعبة البائع في السوق الشعبي مع أصدقائك مستعينا بالنص والقائمة الآتية البائع في السوق الشعبي مرحبا أصدقائي هيا بنانا لعب اليوم لعبة البائع في السوق الشعبي فليكن علي بائع الخضروات ويبيع الخس والبقدونس والطماطم والبصل ولتكن ليلى بائعة الفواكه وتبيع التفاح والكمثرى والعنب والموز والبرتقال وليكن سليمان بائع المكسرات ويبيع اللوز والجوز وحب عباد الشمس والفستق والآن. نبدأ باللعبة ونشتري بضعة أشياء منهم